له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجأر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء ك حديث موسى إذ راى نارا فقال لأهلهم كثو أنست نارا فقال لأهلهم كثو إني أنست نارا لعلي لعلني آتكم من آب قبس أو أجد على النار درجا فَلَمَّا أَتَانُوجِهَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلُرْنَا لَكَ فَخْلُرْنَا لَكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طُوَا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 وقدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيا يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى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 هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتي تسلك يا موسى